بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه السلام وعلى أليه وصحيه ونحتاج الهدى والسلام بالسلامة وصار على مهجة فتعطر العلم أما بعد فنحزان القرآة من وصوله حول شرح الشيخ بن كيلين رحمه الله تعالى على لسانته الاصول من علمه الاصول وصلنا إلى فينستين لغة المشكله والمضي نعم الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله وحده لا <تصفيق> شريك له رسول الله وهذه كتاب الصول الصول قدرت الشيخ محمد صالح من أمد يمين رحمة الله تعالى بين يدي الشيء سيدنا الشيخ الله قدرت الله قدرت الشيء برحمة الله المجهن والمبين العييب المجهري والمجموع وصلناحن ما يُدرط فهم المراغب على غيره إما في تعيينه أو ميلا في أو الداري. لذلك ما يحتاج إلى غيره تحيين كثير كثير <تطلح> تحيين في تعيين قوله الضحاف وَالْتَوْضُرَّ أَبْرَاثُ يَتَوْفَصَ لِأَنْكُتِهِنَّا لَا تَغْرُوُّهُ فإذا الضوء يقوم بشاكل دائماً في الخيط في تعيين احدهما إلى دليل. ولذلك ما يحتاج إلى غيره في بعيات صفحه قوله تعالى فإذا كتيجة إقامة الصلاة مجمونا أحساسوا الى البيان ومذلك بأن يحساسوا إلى البيان في بيان مقدامي قولوا الزحادة وآلت الزكاة فإذا مقدام الزكاة ومجمونا مجمونا يحتاج الى البيان قولوا المجمل والمبين وعدم أتعرف هذا هو تعريف الشيخ على وجه مجمل ومفيد وعلى وجه مختصر ومركّز. فكما قلنا بان الدلالات دلالات الالحاق في الكتاب والسنه لا بد لطالب العلم ان يعرفها وان يفهم النصوص فهما منضبطا وعليه فان النصوص تحتاج الى فهم نحن نقول ولا نختلف في ان المرجع عندنا في كل الأحكام الشرعيه الى الكتاب والسنه ما يختلف إثنان على هذا لكن الكتاب والسنه خطرصوصه نصوصهما الى فهم صحيح ودقيق لا يكون مني ولا منك ومن او من لم لا لا من لم يحتن في فهم النصوص الشرعيه وانما يحتاج الى استنباط ولاصفي عند النص هو النص، لكن الفهم يختلف فتختلف بين لفظ الألفاظ. دلال هذه عندنا نصوص عامة، خصصتها نصوص، فلا بد من معرفة الخاص والعام. هذه نصوص مطلقة، قيدت نصوص. لا بد أن نجمع النصوص حتى نعرف المطلق المقيد وما يحكم المطلق على المقيد. هذه نصوص مجمعة، هناك نصوص أخرى بيانتها. فلابد من جمع المصوص لنعرف المجملة من المبين هذه نصوص ظاهرة وغيرها مؤول هذا نص وهذا ظاهر كل هذه دلالات في النص في نفسه يعني النص نفسه ما عندنا المصوص مثلا يعني واضحة وضوح الجليل في جميع أحوالها وإنما هناك نصوص واضحة وضوح الجليل وفي نصوص تحفاج إلى استنباط وإلى أدوات لفهمها فالإنسان ما يطلق بمجرد ظاهر النص ولو أخذنا بظواهر النصوص على حسب ما تظهر لنا من غير جمع الله فقد نضل وأنتم تعرفون أن الفرق ما ضلت إلى بهذا خوارج أخذوا شطر من النصوص وقسما وقالوا بمقتضاه قائلوا الموجئ أخذوا قسما وقالوا بمقطفات الجبريع أخذوا قصة من قلب المختبى القدرية أخذوا قصة من نصوصه قلب المختبى ولا جمعوا بين المصوص ولا عرفوا هذه المصوص ولا دلالات هذه المصوص ودعوان يعني من أشق ما يكون من أنواع العلم أشق ما يكون من أنواع العلم الآن سأختلف أنا ومعك مثلا في المراد من قول الله والمطلقة سربصنا الأنفسينا ثلاثة فروق يا ترى المراه تعتد بالحيط ولا تعتد بالاطهار النص واحد ادب قول الله سبحانه وتعالى ورد مطلقاته يا ترى ربطنا بانفسنا ثلاثه قرون فالنص واضح في ان المراه تعتد بالاقرار واضح لكن المراه مجمل في بيان المراد بالقرب اذ هو في اللغه لفظ مشترك بين معنيين اذا قلت الطه من حيث, من حيث اللفظ نفسه فلا اقصد ان اخطئك واذا قلت الحيث فلا اقصد ان اخطئك فاللغه تقتضي هذا وتقتضي هذا واللفظ مشترك لا يمس القران الا طاهر تحتمل طاهر من الشرك اذا المؤمن لا ينجز لا ينجز ويحتمل طلب من الحدث الاقرب ويحتمل طلب من الحدث الاقرب احتمل هذا كله فما مراه اذا المساله مش مساله سهله اقول والله انا أخذ ب النصبات لان كذا احنا نقول لازم من فهم العلماء لازم لازم من فهم العلماء لهذه هذه النصوص فهذا بحث العلماء ليعطونا القواعد السليمة الصحيحة حين ننظر في النصوص فنجد فيها مجمل ماذا غرفنا فالشيخ رحمه الله تعالى يبين المجمل هنا فيقول اصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره انت من نفس النظر متدرسف من المراد على وجه القاطع. ماد ايه لازم نجيب غير لازم نجيب نص تاني لازم لازم نبحث النصوص الاخرى لتبين لنا المراد من الاجمال ايه من الاجمال هنا اما في تعيينه حيكون لفظ مشترك بين معنيين نقول طهر ازاي ولا نقول إزاي ازاي صحيح ده اجمال في التعيين محتاجين الغير هذا نعين به المراد هل هو كذا ولا كذا وطبعا هذا بينتج منه اقوال اهل العلم وقد يكون في المساله قولان بناء على تعيين المراد من هذا ما فيش اشكاء في هذا الاستدلال بشرط ان يكون مبنيا على الايه مبنيا على ادله ولا قطعي منجز مثلا جزما يقينيا بان الحق احد القولين على آه الجذب والقطع بل نقول تماما الأمر كله خلاص لكن المهم أنه مع ذلك لا يجوز لك أن تقول بتعيين أحد مربع المعنيين <تصفيق> إلا بدليل إلا بدليل وتفتي بما تراه أنت يا مثلا زي طرف يا حير ثلاثة حير مثلا يا أصحاب على حد ما يظهر لك، بس مو من يكون هذا الفرض اللي أدل. إما في تعيين، إحنا يكون نظمه صارخا بين معاي متعدلة، وإما في بيان الصفات يكون عنده مجمل الله أمره قامة الصلاة، أقيم الصلاة، يلا كلنا لا أحد هذا الأمر، يلا هم ولا حصل الصلاة، إزاي على يسفة، مش عارفين؟ لا ودي نحنا إلى نصوص تبين لنا. المراد من هذا الإجماع ويعطينا الصفة الصحيحه ودي حاجة الكتاب إلى السنة وحاجة في الأمة إلى السنة الذين يقولون لا حاجة إلى السنة وإن هذه السنة مشكلة دي أو بالتالي اطرحها كماغر المصادر نقول له يلا صل قدامنا كده الله يقول وأقيم الصلاة صل هي صبر. على افتكر نصلي اصلي يقول لك صليت ازاي صليت ازاي يقول صليت صلاتك يقول لا مش باطله نقول له يقول مش مش يقول ما لا يملك يقول ما يعني هي اقول ايه يا اخي هي والله واذا طب نور طب شوف احنا وصلنا عقرب كده هنقول نقول كده الله أكبر بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله صلاة انا اقصد ان بطلني انت أمر امرنا الاقامه الصلاه انت اقمتها زي ما التعرف ولا اقيم زي من التعرف طالما انك تتضمنه ذكرا وخلص يلاك ترى او لا ترى صلاه بطل ما الحيصل بيننا السنة ولهذا دون اكثر الناس بالقرآن مش بالسنة بقى دون أكثر الناس بالقرآن لأن لا يمكن الشريعة تأخذ من القرآن فقط والقرآن يقول وما اعتاكم ونصول فخذوه وما عنه فانتهوا، أو في بيان مقدار الزكاة أكي الزكاة يصبح عند دلوقتي واحد عنده مصلع بملايين زي ما احنا خذها في زكاة العروض يوم على رأس الشهر مدي واحد خمسة جنيه طول الطلعه فكر والله الحمد لله طلعت بالك. زي بك. طلعته. طلعت واخد بالك في طلعت بكذا لك طلعتها طلعت طلعت طلعت 5 ما يثق على هذا المال اخرجت زكاه واخد بالك يبقى لابد هذا هذا اجماع نحتاج الى تفصيل واحتاج الى تبيين وهذا يكون من غيره اخذ الزكاه وفي أمواله حق معلوم السائل والمحروم هذا الحق المعلوم وهذا الإكيان يكون على قدر معين ورد في إشراء فحاصل الإجمال إذن أنه ما يختوقف فهمه أو فهمه مرد منه على غيره إما في التعييم كان يكون الله مشاركا وإما في بيان المقدار أو في بيان أصفتته ماشي فما مرد القولي ثلاثة خروق نعم صحيح فالمراض بطوله تعالى ثلاثة فروق الجواب الثين ان المراض بذلك أخطوك وعلى ذلك رأي مرأة أن تعدد لثلاثة أصنار وثين المراض بذلك الحليل فبقاء علي عليه بثلاثة سجرة وعلى الطول الاول ننزل حيضاننا إذا طاعت أي إذا بدأت في الحجرة الواقعة بأثنان حينئذن يتنبذ ثلاثة الثروب وعالذلك إذا انقطع عامها من الحجرة الثالثة لأن القرأة هو سؤال سأجوماً هو الجواب نقول هذا رضه مجمع يحتاج إلى ديان الدين دي هل نراض الحي هل نراض وعليه وعليه وعليه ممكن تبقى المسألة طول يعني ممكن يعطيها شهر كمان أو نطاع 20 يوم أو 25 يوم ممكن يوقعكوا الوقت لو اعتبرنا الأطهار حيبقى طهر وطهر وطهر بين أربع حيضات إذا بدأت في الرابعة حيبقى انتهى الطهر من الثالث يبقى خلاص وإذا اعتبرنا الحيض يبقى أول ما تنتهي من حيض الثالثة يبقى انتهى انتهى العيد وبالتالي يبقى حزفته فهذا يختلف الآن امرأة ترجعها او لا ترجعها لا وليل اختلت في ذلك اختلافا كثيرا وقد ناطشا من قيم الله هذه المساله في كتابه ذات المعاد مناقشه لا تراها في كتاب الأرض والفقيم أن النوم الحيض أي أن ثلاثة قروب بعد ثلاثة حيض لأن الذي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة لتجلس أقرأها لتجلس أقرأها لتجلس أقرأها ورحلون أنها تجلس حياظها وليس أقرأها وبعد مصر طريعا جاءت في السنة مفصرة للقرء فلا يوعدل عنه إلى نعم يبقى إذن المراد بهذا لأن القرء هو الحياة من نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما المصطحابة حضر في أن صلى الله عليه وسلم لما أمر المصطحابة التي يستمر دمها ولا يتوقف في فترة معلومه فقال لتجلس أقراءه مفشر الرؤية الأخرى قدر ما كانت تحيط فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد من الأقراء هنا إيه الشيء وبالتالي تجلس هذه الفصر وهذا النص فسر المرادة وليس عندنا اعظم من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الإجمال هنا فصره النص الاخر هذه التغيير هذا عند قول من يرجحه إلا قول مثلا من يقول بالاقوال الأخرى الطفل قد يعترض يقول مثلا طيب ثلاثه قروء لو قلنا ان المراد هنا الحيض فان الحيض هذا تقول هذا حيض لما تجيب العدد مع الحيض تقول ثلاثة ولا ثلاثة هاي؟ ثلاثة ولما تجيبه بمعنى الأصهر تقول ثلاثة ولا ثلاثة لأن العدد يخالف معدودا من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود تقول خمسة كتب خمسة كتب وتقول خمسة كرسة مثل هذا كان المعبد المؤنس بتذكر المعدد وإذا كان المعدد مذكر بتؤنس طيب. لو اعتبرناها أطهار قروض يعني أطهار يبقى هل نقول إيه ثلاثة ولا اعتبرناها بالشيط هل نقول ثلاثة والله أولا قال إيه ثلاثة قروض يبقى هذا ترجح أن يكون المغادد بالقرق هو الإيه القرق هو الطفل وليس المراد به الحلم علم انخلاف ذلك واسع لكن جماهير اهل العلم وهو الذي يترجح انه مراد بها الحلم نعم ايوه هذا بالمعنى العقلي لكن بالمعنى الشرعي نحن نجمع نصوص بمعنى النبي قال هنا لتجلس ما معد اصبح يرجع لأحد في التدخير يتبين في حديث فاطلة ابي حبيشي في غير ذلك من النصوص الأخرى قالت قالت سو إيه؟ دعي صلاة قبر الأيام التي كنت تحيضي يبقى فصر النبي صلى الله عليه وسلم هو لها بإيه؟ هنا بإنها بحيض أنا عودي مش معقول النبي بحيث أقول لها عودي حيض وفي حيث أقول لها عودي طفل خبالك فلما قال لها فتفجس أقراءها بلها على بشيح ذات تفسير يبقى ينفسر تكبس أقرأها تفسر بالقوله صلى الله عليه وسلم دعي أيام دعي صلاة القدر ريامتك وفي دوايات أخرى فإذا أقبلت حيظتك فدعي يبقى هذا التفسير واضح من النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا أولى ما نفسر به النص النص صحيح إذا ما ورد نص فيكون للغة في المجال ويكون لهذا المجال ماشى بش إشكال مش حرج لكن إذا ورد من النبي صلى الله عليه وسلم التفقير فحسبك به ولا تعب مع احتمال احتمال هذا في الاحتمال فأي مضغة من هذا نحن مثلا أو أوردنا الاحتمال اللغة صح فيش إشكال أنت لك أن تقول هذا والتاني له أن يقول هذا لأن أصل القرء ينزل على هذا وينزل عن هذا وزي ما عرضنا الشبهه اللغويه هنا لو انها حيض كان يبقى ثلاث مثلا اذا العدد يذكر مع عدوده لكن لما ياتينا التفسير من النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ المشترك بين معنيين يبقى لا نشك في قصر الايه المراد على ما تشهر به النبي صلى الله عليه وسلم نعم والشوكيت رحمه تعالى ذكر في ذلك يعني بحثا طويلا في هذا ومن جهة اللغة من جهه اللغة في المجال في ذلك وافر لكن إذا جاءنا النص وقصر النص فالنص يفسر بالنص قال تعالى مالك يوم الدين ما يوم الدين قال تعالى يوم لكن نفس وما درك ما يوم الدين يوم لكن تكون نفس لنفس والأمر والارض يوم فأولا ما يفصل بين النص هو النص أولا ما يفصل بين نصر لغة فإذا جارم التفسير عن النبي يبقى لاحتاج لإخراج هذا التفسير عن الحيط إلى الطرق إلى بعض من النبي صلى الله عليه وسلم احكادي نص من النبي ما لاحتاج بها اللغة إذن اللغة لا خلاه كلام ده لو إن المنازع ينازع في أن القران يدل على طور في اللغة ما فيش إشكال يبقى لنا ان نثبت من جهة لغة لا ده ازاي ده يدل <تصفيق> واللغة تقول كذا وكذا وكذا ماشي صح. لو المناظعة في إنه هالكرب يتضمن الصوره في اللغه وإنه لا لو المناظعة كذا كده نحن من دين منه إننا إذا كان إشماعه قائما على أن الله يشارك بين هذين المعنيين لكن في تعيين المراد فإذا جاء من النص وعين حسننا خلاص هنا برد عليه جميعا ده هي الصلاة بحي الصلاة لغة تحتمل الضعب وتحتمل الصلاة للعبد والرد للرب وتحتمل كذا لكن لما يجينا معنى الشرع هون فقط قصر على مثلا المراد وهو اتعاد واقوال مخصوصة التعبد اللي هي اتعاد واقوال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وخطئهم بالتسليم يبقى خلاص مثلا اطلق بقى الصلاة على غير هذا المعنى. في مجال التفسير ما صار صار الانفتاح من المعنى الإصطلاحي الشرعي من المعنى الإصطلاحي أو اللغوي إلى المعنى إيه؟ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. إذا نقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي نعم. سؤال لماذا أسميه مسلم؟ الجواب لأنه مُجتَمَع. سؤال إذا قال قاضي هل نصدقه؟ وي هذا القول عند العلماء قول. بالنسبه للمشترك لا يجوز القصر المعنى على واحد من هذه الفرض المشتركة, المشتركه الا بدليل اذا ما ظهر دليل فنقول هذا احتمال وعليه يسقط الاستدلال بهذا الدليل لهذه الارادات المحتمله لهذه الارادات المحتملة. إذا ما متى تعين عندنا تعيين وعليه بقى يجيك مثلا خلاف أهل العلم في مسألة المحذف للمصحف وهل يجوز أو لا يجوز بناء على نفس القاضي في التي تتكلم فيها دي. فالحديث لذلك واحد لأس القرآن إلا طاهر وحديث إن كان في بعض لكن الأمة تتلقته بالقبول بل قيل أشفاء مجرد لكن تعيين بقى الطاهر هو ذا اللي أنتج الخلافة بينيه أهل العلم نعم اذا قرر الطالب هذا تاريخ المضيء وعالم النموذج المضيء لغه المظهر و موضح لا يثبت الوطم من منه الا في اصل الوضح او بعد التمييز اذا كذلك يكون اصل وضع من الشرع ان الشرع اصلا شرع وضعه واضحا يعني ان هو واضح ما يحتاج إلى غير في تدين مغازي منه، نعم، أو بعد التدين يعني مجمل إذا بيننا أصبحه مغازي، نعم. لذلك ما يمكن أمرا منهم رأي الواضح سماء من ولا تحتاج إلى غيره في بيان معانه، نعم. وبذلك من المراض منه بعد التدين المعادة الصلاة وآلتوا المجال فإن الإطامة كل منهما مجمع ولكن الشارع بجنهما وصار بطولهما بينا بعد التدين يعني دلوقتي احنا عرفنا أقيموا الصلاة احنا عرفنا المراض فانا الظهر فانت عارف الآن بعد بيان السفنات عرفت زال الإبهاء الإجماع بها التبيين فأصبح إيه؟ أصبح أقيم صفة أصبح بعد التبيين لك أن هذا من أي من المضيف الذي بيّنته اسمه نعم. أوله المضيف اللغة المضار والموضع فكل شيء مضار وموضع نقول مضيّن ومنه الآيات والآيات الواضحة التي لا تذكر على أحد. وكبره المصطلحاً ما يظهر من مراثم المدعث الوضعي أو بعد الثاليين فما كل من مراثم منه بأخذ الوضعي فهو بالذات وكذلك ما يقول من مراثم منه بعد الثاليين فهو مبيناً فمثلاً نقول هو مجمل بأخذ الوضعي لكن ساعة الوينة صار مبينة صار مبيناً فحامل البيان بالغير من المتوافق الواقعين فقد يعني إذن هذا البيانات اما ان يحش الوطعي كان تكون الالفاظ غير مشتركه او يكون بعد تجديد اما المشترك هو محتاج له انما البيان اصبح واضحا اما باصل الوضع فكلنا يعرف المربي الأرض كلنا يعرف المربي السماء ليه ذات الأجراء ممكن احيانا قد تخرج عن هذا مثلا المعنى لقارينة لكن هذا يعرف الخواص مثلاً لو قلت لأي واحد عام مثلا الله عز وجل خلق السماء أو امنتم من في السماء ساعة من في السماء يعني السماء المعروف لكن لو يجي مثلا من مجادلك واحد من الشعرة الذين يتحدثونها مصنوصا ويقول لك مثلا بأنه في السماء, من في السماء بأن السماء هنا لو قلنا بظاهر اللفظ فهذا يقتضي تحيز الله عز وجل في سمائه فإن أنت عليه معنى بحرق الجر وأنه معله عالق وأنه ليس في لذاتي عشان تقول هذا الكلام او انك تقول له عموما المراد حتى لو اعتبرت نسائها في ظرفيات فان السماء قد تطلق ايضا في اللغه بها الايه العلوم فكل ما علاكه وسمعك فاحيانا قد تقول مثلا وحدك ايه ده عم بنع مرض السمع المقصود انه بالايه بالعلوم او حط مناخره في السماء وفي بالك لكن الارض واضح المراغ من السماء من الأرض من الجبل من الجبار الإنسان الواسط ومثل برضه المعاني زي الغضب وزي الرضا وزي المحبة وكل هذه أما تقول واحد مثل واحد غضب على واحد هذه ما تحتاج إلى التفسير لماذا؟ لأنها عرف المحنة من اصل واضح. وعلشان كده لما نجي في وصف الله يحضر الغضب فإننا نظهر الغضب الذي هو معروف في أدهن الله إذ الغضب لا يحتاج إلى تفسير لكن غضب الله سبحان الأعاد ليس كغضب غير كما أن يده ليس كغضب غير كما أن وجه ليس التواجهة ولا نحتاج إلى تفسير الغضب بإرادة الانتقام أو بالانتقام لأن حتى احنا ما بنفسره لأنفسنا الان الغضب غرض للغضب او الانتقام ده لا من الغضب وليس هو التفسير الذي يماثل الغضب من كل وجه لأنه هو تفسير باللازم لا يوجد وقت الانتقام أو كذا ده اول انتقام ده أثر الغضب وثمره الغضب لكن الغضب لا يحتاج إلى تفسير الواحد واحد واحد واحد بكرة واحد واحد غضبان على واحد كل يعرف المراد هذه بأفضل وضعها عُرِك المراد منها كذلك الصدق الكذب نعم شجل الشيخ يقول ايه قلت اعرفت الشوق والغضب والرضا والمحبه والكراهيه كلنا يعرف ذلك حتى لو الغضب كلنا يعرف ذلك حتى في حوارات تفسير التفسير والمحبه والكراهيه لا تتطرح فالتصريحات ترتبط في اوضح حاجه هذه الصراعه تتوقع حقيقه إذن هذه الأفراق فيها بها الحق النظيف والحق النظيف والتعريف المحدود في أصم الأفضل هذا يمتاع لإمس المحبتي المحبه والخط لأنك لو قلت ما هي المحبة فراء المحبة هي المحبة لا لا أنا قلت المحبة. هي الميل إلى شخص كذا. ده أفرق المحبة ماذا فرصتها؟ المحبة هي ايه؟ هي المحبة اللي انت انطبع في ذهنك حينما قلنا لك المحبة فهذه أنطار معروفة بأفضل وضع المراض لك نعم هو الوضع هو الغضب واحكي لك الغضب مثلا جمرة عبارة عن جمرة تلقى في القلب حينما كذا كذا الجمرة هذا أظهر غضب يبقى لا تضبط معروف حد هذا في ذينك ومنطبع في أمور معروفة من أراضها ولذاك تقول عيسى صغير أنا بحبك يفهم المرض منك أنا تعلم منك يفهم المرض منك أنا غضب عليك يفهم المرض منك في معروفات وأصواتها ده ماي مبين مع والغضب والغضب لو كل الغضب مم. والغضب هو الغضب ويقول الغضب هو انتفاق الأوداج والحراب العيوني وانتفاق الشعر لكل أحزة صحيحة كذلك آثار وده الخالق اللي وقع فيه الأشعر حرفوا ليه هم قال لك الغضب هو حاجات فيه الغضب الكفاخ أو إيه الغضب جمر في القلب إيه الغضب الغرض في الانتقاط كل ده في الصلود ما هو إنسان في تعمل فلما رسلوا بمعنسات لتو عني ري عزيزي وإيه ذلك؟ الله رايقض الله رايقض وَلَا قُلْ المحبة يأيب الإنسان اللي فيه من طعب وضط نتيج المضرب لكل آبئ اثار المحبه أن نفس المعنى فلا يمكن تحديده طلاقة ولكن أبو معلوم يعني بالحب اللي عزيزي. لكن معلوم, معلوم. وقوله فلازل كلمات أحكومة أحكومة بأصل الوضع ولا تحتاج الى غيرها في بيان معناها وقوله ومثال ما يثمن المراد منه بعد التبيين أوله تعالى ورقين الصلاة وآلة الزكاة فلإن الإطارة والبيتان كل منهما هذفل ولكن الشارع بيناهما وطار رقبهم بينا بعد التبيين نعم وحين يريد أن نعلم على المجمد المجمد اسمه بعد الثانيين وأن طيب هذا يعني طيب العمل بالمجمل العمل بالمجمد يريد أن نكذفه عقد العزم على العمل المجمد بسرعة قصة البيانة والذيه ستردار مع الوثبت والسيئة جميع شريعي اصولها وقصية الأميه عشان الحسن وصولها حتى طارق أمة على شريعة ضيطة ونطيئة ليرها لتنازاتها ومكانه بكثبت بيانة انتخال البياني أبدا نعم يجب على المتنفي عقد العزم على العمل بالمجمس غزر حصل بيانه يجب على الإنسان أن يعقد العزم على الأسلام التي يعمل بهذا فلما قال الله عز وجل سياتي الزكاه قبل ان يبين الاموال السكويه والمنصبه والى المنصوصه كان واجبا علينا ان نقول سمعنا واطعنا وان نعقد العزم على ان نفعل فاذا جاء الزميل قلنا قد عدمنا ستفعل فبدى واجب؟ نعم يعني حينما ف... يجب العمل علينا بالمجمل بي الذي ياتينا انتثاء اقيموا الصلاه آتوا الزكاة نمتكل هذا الأرض ثم بعد ذلك يأتي البيان فنمتكل على الوجه المخصوص لكن يقول شيء آتوا الزكاة نقول لا أنا مش هلأ أنا أمتكل حتى تأتي لنا إلى أرضفر والمقادير وكلم آتوا الزكاة في معنى أرضفر ثم يأتي بعد ذلك على الشرع يبين لك لأن الشرع لا يترضك في عامات نعم وهنا يقول <تصفيق> المؤسس يألم على المكتب عقص العزي ولم ينقل الفعل لان الفعل غير ممكن لانه شرطي فكيف تخطر بمجمل فهذا نفعل بل لا بد ان يبين لكن وظيفتك كذا هذا المجمل ان تعقد العزل على انك ستعمل به متى ما بيانه والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين جميع شريعته اصولها وطموحها والرسول صلى الله عليه وسلم بين للامه جميع الشريعه الاصول والفروع الدقيقه والجريمه حتى انك لا تجد في القران الكريم اداب المجالس واداب الاسلام ولا يتعذب بالاشياء الدقيقه بالنسبه للامور الشرعيه كما في قوله تعالى اذا قيل لكم لتفسحوا بالمجالس تفسحوا فهذا عمل بسيط جدا بالنسبه للمؤمنات الدين طيب إذا نعلم إذا قال فالرسول اخر ما ترك شيء ألمي والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء أسلام يمين وبهانه دارة يكون بالسعر ودارة يكون بالقول ودارة يكون بيننا الجميعا ودارة يكون بالرق لكن الدارة ربما سلميه سعرا لأنه أسم الله فيقول البيان بالضغط وبالزعج وفينها جميعا وبالطرق فالطرق بيان بأمره بالضغط إذا خلق الشلابة الشلابة ثم مضى شلابة ولم يكن فهذا بيان ان فالشحة الأمر الآخر الآخر لجدود نعم صرق يعني المهم أن بيان عليه وسلم يكون بيان الأنواع الأربعة القضي والزعج وفينها والروابع بالطرق والروابع بالطرق وهذا من تماماً نصف للأمة أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواع البيان بين بالقول بين بالفعل بيّن بمجميعاً بين بالإقرار من صلى الله عليه وسلم بين بالطرق كلها لا ناسيما مهمات الدين وأصول الشريعة منذ لمدر العلو الله سبحانه وتعالى فهذا عملشنا بيانه بقوله حين قال إنا قال على تأمنني وأنا أمين من في السماء هذا القول بين بالإقرار هنا فعل جريء الله قال في السماء وقال سق هنا ومنه وأقر هذا بين بفعله هنا خطب في الناس ثم رفع إصبعه قال اللهم بلغت اللهم الله ما, الله ما فشل إلى السماء بين بالقول بين بين بالإقرار كل هذا من تبالي المشي للأمنا نعم حتى فأنا على شريعة مضيطة قضية لإلها جهازنا نوضيكم للوصول والفروع وليسروا في الأشياء التي لا هو للعقول لأن يكونها للعقول لا تبينها الله حتى الامور هذه قد فيها النزاع. وهو كانت مما يكن اترافه بالعقول لما يمكن تراثه بالعقول لو أداء الله معه فرائز فمثلا تتراث قصد قسم قصد مهن البيت في يعني في طبعا أي حاجة في صفة في قدر كذا دي محلها النص ما يرجعش ولا بالعف نرجع فيها للنقص النبأ الأوامر المجملة زي مثلا عاشرون بالمعروف وبالوالدين إحسانا فهذه قد ضغطتها نعم. دعي فبثنا بالفراثة قصم مان ميز مبينة من الكتاب والسنة ولهذا تلل عباء يوضط الكتاب بالفراثة لأنها مفرسية مبيلة رفض أحد واتباع من فينا عندما يقع بين راسه اصاره اخ واخيه واوته ونعمه على اشد الزمن فيحصل في هذا النزاع والعداوه والتقاطع ولماذا تولاها الله سبحانه وتعالى باسمه وقدمها احسن خصمه ثم جاءت السنه فكملت الشروط الشرع الطبيعها من الايه يعني القران بين من يرث بالفرض الثلث وغير ذلك اصحاب الفرور ثم جاءت السنه حديث الصحيحي قال ان المسلم احكم يعني مسألة عن وولد من صاحب الفرد عندنا في المساله؟ الزوج أول حاجة تدعي نصبها نصبها كام الثمن وجهة فرق الوه وتجعل ثمنها هذا هو اصل المساله إذا أصل المساله من ثمانية وتعطي الباقي لذاكي من الانثيين الأنثيين هذا اسمه بالعاصر طيب العبد ما ورد ابن الأخ ما ورد في القرآن تصيبه أنه مخدر لكن كل يوم من عقبات ترحق الطرائب بأهلهم فما بقي فلأولى رجل إيه ذكر فلأولى رجل ذكر ما تعمل زوجته وبنته وأخيه في أصحاب أفضل عندنا الزوجة والبن الأطر له فرض معين مقدر ما لم يكن إذا بقاله حاجين أخذ ما بقاله شيء حاجاته كرانه فعل حق الفرائده بالله فبقف الأولى رجل الذكر لذلك المنصب العاصمة المنصب العاصمة بيبته السنة ذور الأطحى إنه مريثه فروضة ولا عاصبات ذور الأطحى ذول اختلف العلماء في توريثهم بناء على أيضا النظر في الأدلة العالم والجماير على أن ذوي الأرحام لا يريثون إذا النراث الذي يكون بالفرض أو تعصيف ويقدم بيت المال على ذوي الأرحام المهم يعني أن الشريعة بينت كل شيء وما فركت شيء أبداً على الإطلاق إلا وبينته وأوبحته <تصفيق> طيب وقول ولم يترك البيان عند الحاجة. وقالوا ولم يترك البيان عند الحاجة إذا أذل. أهل وعدة يعبدون عنها يوعدوا عنها عند الصوريين لقومهم. لا يجوز بأيّ ما أعلن إعراض الحاجة. والمؤذون عاش علماً عادل في بذمة المذيع الضرار يترك البيان عند الحاجة إذا لأنه الله عليه وسلم يا أجوى الرسول هذل ما أمع من تلاحيك من ربك وإن لم تتعلم كما لم تتعلم فكلما فكلتنا بعد التحالة إلى شيء فيها صلى الله عليه وسلم إلا من عند نفسه ويقوله الله عليه وسلم من عند الله حتى إنه أحيان يقول كذلك ثم ينفيه الوحي مقيدا ذلك أو مخصصا فأنا أريد على الشهاده أن تكفر ذنوبه، قال نعم تكفر كل شيء، ثم قال إن بريد رقاد إلى السعي، رقاد إلى السعي، رادو، فقال إلى السعي، أخبرني بذلك لبريد إذن لا يمكن أن يتأخر البيان عن عرض الحاج. نعم وهذا وهذا هو ودي العلماء ولهذا النبي لما يسكت في الموضوع يستلزم البيان لو كان البيان واجبا يبقى البيان هنا لا نحتاج إليه وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم نسكت عنه إذ لو كان بيانه هنا واجبا نبيانه صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الوصف والقوة ويستغل المدينة وأمر بلقاحه من الإبل والنوق وأن يشرب من أبوالها وألبانها ومشي على هذا محلول أن الذي يشرب من الابوان محلول علما يقينيا انه اللي يصرب هذا يقع شيء على بدنه يقع شيء على كذا فوجه محلول هذا النبي قال لهم إذا وقع شيء فاغسلوه ما قال هذا فسكت فنسكت فنسكت وعليه فنقوله إن الاصل في أموال الإبل الطهار ويوم العلم يحق بالإبل ما كان في معناه وهو مما يمكن لحمه يبقى بوله وروفه طاهران نقول إن هذا البول يلحق بالأبوال الأخرى لا لأن الشرع بيض البول نجد أدانه لو كان أيضا كذلك لما جاء أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحج. بخلاف القاعدة تأخير البيان عن وقت الخطاب ممكن إنسان يوأخي البيان حال الخطاب الآن أنا أقاطع مثلا في مسألة معينة ممكن أقصد شيء معين لمرة أخرى أو لوقت آخر لكن وقت الحاجة وحدة الحلال والحرام أو ما أقول له مثلا حلال هو حرام وقال له وصلنا حلال دلوقتي وبعدين أقول له حرام بعدين منفعش مجازي أنصار ينصرف الناس واحد أني في موسم الحج مثلا عارف حقوبة عارضة أقول له مثلا مستحب وأنا أعلم أنه رف من أعلى قاوس وحجه إلا الحج لديه ولو الله قلنا ما منفعش فإذا احتاج أمر البيان لتعلم رشته من خلال هذا فلا يجوز تاخير بيان عن وقت الايه الحسن وهذه المساله كان ممكن الممكن ان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس اخر إن الشهاده لا تغير الدليل وهذا ممكن لكن لما كان هذا السائل قبل يرجع مره اخرى دعت الحاجه للبيان ولا تخصص هذا العموم والضار في الدليل وأحيانا يبعى عن الضرب من قصة البيانية فيجي في في يسأل حسن ثلاثي يسأل أن يسألوا أو يتغيبون أن يتغيبون لا تسألوا عكلا شيئا أو, أو يتهيبون لذلك أصحاب في الأدب فممكن بعيسى المثلة يتهيب أن يفعل في المثال فكان يعجبهم بقى أن يجي الرجل من الباديه كما روى مسلم في أنه فكان يعجبنا الايه في الرجل العاقل من اهل البديه يفسر ونحن يحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لانك ناقل بديه على طول ما اردوش الايه الخايبه اللي مدري ولا الادب معروف يعني اهل البديه يفسروا عن اهل الايه الحظ ولهذا كان في ناس الشيخ الجابار الله يرحمه كان تطرى الاعراب على اهل البديه يجي طبعا الشيخ عنده بيشفى يعني عنده شفائات مثل العيشة تعافى كذا وشيء فكان يكتب مثلا رسالة ويجيبها يسلمها للشيخ وإحنا قاعدين في المجلس كده يجي خرم مباشرة عند الشيخ ترى تقول خذ هذا الشيخ وأنت تبقى أعد هذا ضرشي مثلا عايش تستكشف عايش حاجة تمنعه كل هاي الشيخ على طول إيه يجي الشيخ فأنا أعرض عندهم هذا الجفاء نعم ويجزي هذا العربي ويتحكم الله عز وجل لانه يراه القسطوري ويقول شيخ فوزان مع مسجده طبعا ممنوع التلاعب ولا ان حد يقدر يخرم ولا يعني ما يسوي شيخ له هيبه قويه جدا يعني مش مثال ذا يعني شيخ ذباب حبيب ورحيم وتاخذ جدي معاك لكن شيخ فوزان يخلي مثلا يشوف انت في المدرسه راعي نفسه كويس جدا حتى فيجي تسأله ولا يتكلم ولا كذا ما عنده شئ. فمن ذلك الشيخ مثلاً هناك لما ساجد أي حد مثلاً عايز يعرض زي من اللي ظل على الصلاة وياه فممكن جاء كذب بروز في دروس الشيخ الله أرحمه. بعض. بعض من داره مرحمة سكن مثل بعض يحط بعد إنه خلص الشيخ داره ونصلي عشر يوم واحد يعرض يقوم يعرف طالب علم يوم يعرض بينادى الشيخ يجلس الشيخ يجلس وكده الشيخ فضل طبعاً إنه حد يقوم, يقوم يعمل العمال دي فجاء رجل من من هؤلاء من هؤلاء ف ام يح ف الشيخ قال له اجلس ف عمر جوزف قام اعراض هذا الرجل هذا قليلا اللهم اللهم إن عدك صالح الفوزان قد منعني من الموعظه في مسجده طبعا ما فيش واحد يذكر الكلام ده الشيخ الفوزان ابدا مستحيل مستحيل يعني واحد مثلا ينزل لكن هم حيلهم كده الشيخ بن منعه قال اللهم ان عبدك صلحك وسلاح فياتي هذا الاعرابي ويفعله الله عز وجل ليقرب امام رسوله ويقول يا رسول الله كذا وكذا حتى جاء رسول الله اهو ربنا وراك نعم حتى جاء بنوديه حتى جاء جاءه رزين العطيدي اللي أبو رزين ولا رزين أبو نعم حتى جاء يا رسول الله أو ربنا قال نعم قال لن نعلم من الرضي الله <تضحك> ما مش بقى كيف يضحك كلام ده بقى عند المجانين بتوعنا لكن ما روش كيف يضحك شوف, شوف الامام بالصفة انتقل من اثبات الصفة الى قصر الصفة مش بقى ايضا كيفية ما يعرفوش الكلام ده او يضحك ربنا سؤال قال نعم انتقل بقى للقص اللي هو اللي يجب علي وعليك الآن كيف لن نعلم من رب يضحك خير لن نعلم من رب يحب أن نتعرض له لن نعلم من رب يرحم لن نعلم من رب يتجلل عبادك فينجل السماء الدنيا لن نعلم من رب قوي عزيز مستوى على عرشه مطلع على عباده كل هذا نحن نتقل الأثر لكن نقص يقول يضحك يعني يضحك لأ مدفعكش وضح المرض بيه اللهم صاع اللهم صاعي <متصفيق> لا ما نعم زي ما قال اللهم الله الله الله صلّي و محمد اللهم ومحمد وعلي محمد فما لا مهم انه رضوان حيد ولد ولا ينهى سواء من القول او بالفعل بالقول او بالفعل او بالقول والفعل جميعا بيان بيانه في الامر اقامه وحفظه الذكاه ونقاضها عليه في موقفه السامي بيانا بمجمل قوله ولا أوله نزاع بين القول والحق وكذلك الصلاة أو طيب ولو جاء واحد يشتغل وخلاص المزكاة في إصلاح الطرق ماشي. فلو قال لا لا الله يقول في سبيل الله. طيب ولو جاء واحد يشتغل ولو جاء واحد يشتغل وقال قام المزكاة في أموات بوردي ومن جناه الرضي السعيد. نقول لا يمكن لأتقار الضالث فإنشطة من الله والله عظيم حكيم. سؤال فلو قولنا الله يقول في سبيل الله وأنا في سبيل الناس قلنا لو كان مراث قبله في سبيل الله كل خير ما تطيع الاستقصص بالفائدة تمام لصار كل صديق خير يصرق في سبيل الله ويستهي كل شيء ولما قال إنما المثيلة في لأول الآية لما قال والله عديد حكيم علم أن تأمر محصول شهاد الأطلال وأن نطلع فيه محمول على الشهاد في سبيل الله نعم الغزوي إذا تطوع يأخذ من الدولة أو كذا فلا ومنهم من أرشق بذلك الحج لأن النبي سماه جهادا فقال كنا جهاد لاقتان فيه فبعض العلمة يفتي بالحج ومهيئة تبرع العلماء بحثوا المراضة من سبيل الله في هذا الهيئة هي اقترار علماء في ماء في الجلفة وأخرجوا بشبهة على الإجماع أن سبيل الله إنما تكون في الجهاد الجهاد وبعض العلماء رأى أنه ممكن تصرق في طرق الخير أو في أباو الخير وبالتالي ممكن تطرق المساجد ممكن تطرق لكذا فقال ونكن الجماهير على فسلنا وجاء تفسير في هذا هو الشيخ يأتي لك وبعد قال ولكن أنا لا يجعلني سؤال ولكن هجلت من شهادة العسلين هذا تكن من ناحية السيدة للرباء فمن أهل العلم من يقول انه يصرف وضرب العلم المتنبسين في حلم وان كانوا طاولين على الجهة من شهد قطرة فإذا تفرقوا لطاولين على من شهد قطرة فإنهم يُقتن하는 من الزكاة حياناงين ويو كانوا أوليات كذلك المشاهدين فإنهم يُقتنون من الزكاة ولو كانوا, كانوا, كانوا راي بعض اهل العلم ليصف يقول إن الجهاد في التدين يكون بشكل ويكون بسلاح ويرقو كذلك على هذا الوقت يكونوا أن تشترط خذ الكتب الشرحية من الزجانة كما يكونوا أن تشترط من الزجانة سؤال وأن يجوز أن تبن كذلك الخذات والفتاة طبعا إذا هذا الجهاد لا كان ان بالحج والبيان هذا داخل في انواع الجهاد وقال سبحانه وتعالى عن الجهاد بالقران فقال ايه في سوره القران وجاهدهم به جهاده كبيره وهذا كان في العهد المكي وكان الجهاد بالعهد المكي بالحجه والبيان, والبيان وكذلك وجهاد المنافقين يا ايها عبد الكفار والمنافقين الكفار معروف بالسلاح والسناد والمناثقين أخص ما يكون جهادهم به والجهاد بالحجه والبين لهذا اختلف الأنبار اللي الإن في ذلك في إعطاء الزكاة لطالب العلمي لكن ليعلم أن هذا في طالب العلمي المتفرخ يعني واحد مثلا عنده ذكاء وعنده شطر وعنده نجابة ولو تفرغه خمس سنوات عشر سنوات سيكون إن شاء الله طالب علمي ينفع الام بس منين من ينفق من من من على زوجته وقته غالبه في تحصيل هذا الكسب حتى يطعم أبناء ويطعم زوجته نقول له لا أنت نرى فيك نجارة تفرغ وفنعطيك من أموالك الزكاة فهذا يعطيه من أموالي الزكاة لنفرغه لهذا فهذا داخلاتي بناه العلم ليس لي مسألة خلاتي اللي هو حين تفرر لأنه حين تفرر وليس عنده كسب آخر وليس عنده كسب آخر فهذا يكون شخص علينا ولا ينبغي لطالب العلم أن يتورع الذي يرى في نفسه نجاب ويرى في نفسه ذكاء، ويرى في نفسه حفظه لكنه لا يقوى على التفرع نتيجة الانشغال بقوته وكذا وسعي وكفسي إذا عرض عليك واحد لا تتورع قل له جزاك الله ليه حتى لا تضيع نفسك ولا تضيع أمتك الله رزقك ذكاء ونجابك لكن ما رزقك في وثير تصفيع التواتق بين الأمرين خلاص أنت الآن لا تستطيع التفرق إلا بهذا والأمة محتاجة إليك يبقى تصرف قول جزاك الله أتفرغ لا اتورع فيها انما بس مثلا واحد تبدا به ذقب اصلا له الصفحه يحفظها في ثلاثه اربع شهور وانا عنده اسلوب ولا عنده حفظه ولا عنده شيء لا يعني الطالب اللي ترى فيه مجامعه وتحصيل وكذا المساله ادخله فيه هي انه لو تفرغ وهو غني نعطيه زي ما نعطي الغازي كده حتى ولو كان غاليا لأن الغاز الغازي سبيلنا نعطيه إذا كان مطوعة حتى ولو كان مغانية هو بقى مش عندها كنت لكن له حق في الذكاء فهل الموقت طالب العلم اللي هو خاني ولو تفرق هي دي اللي فاخلة والذي تصمعني لو نفسه في هذا قال له طالب متفرق يبقى حصل لنا ما أردناه الحمد لله وغني خلاص هنعطي لي فقرة مش فقير هنعطي لي هذا الحمد لله انتصر ف هل وقفه ابن ابن الذكاء دي مساله عامه ما يتعاشر جوه نقول لا او اه لكن نشوف حال طالب العلم هذا الذكاء سيتفرغ وحين اذا يقوى على اللي يقوى على اسم الاولاد نديله بل هو افضل ما يكون من اصناف السحر الذكاء افضل ما يكون طالب العلم هذا إذا فرغناه ليطلب العلم وبالتالي نشتري له الكتب التي يريد. بس الكتب التي قرأت الكتب المحتاج له رجل ما عنده دراية أصلا بأي شيء في الحديث مطلقا ولا البحث في علوم الرجال ولا ولا إلى آخره نروح نجيب له مكتبة مثلا غرفة كاملة في الكتب الرجال بتكلتنا نص مليون جنيه وما يدري شيء إذا ضرى وتوقف فهمه وعلمه على هذا المكتب نجيب له فلا فلابس بها لا بأس لهذا نعم اذا كان فقير يعطى اصلا فقير طالب علم ولا غير طالب علم الفقير يعطى لان فقير طالب علم كان او مش طالب علم. لكن طالب العلم يقدم على غيره نعم سواء وارف الهزر ضمن المجال والمجال بالضغطات الشرحية السواء نعم على هذا الوضعي يجول الذي ينشق الجهاد العلمي الجهاد الثلاثي يقول يجول مثلما نظر فجاه للجيش نظر مكاتب ومدارس للقرده لكن مع هذا هذا القول اهمل من ان نقول نصفها في اصلاح السلطه وبلاء الرصد للعباد والاشباه لهم اشد ذلك وانا أن ان هذا القول واضح وعين وقوي لكناني لا اوتي به ليأذني أخشى أن ينفق الناس إلى هذا ويضرق الضكراها ليدك الصد ويضرموا وأخشى أن يذكروا إضعوا الكتبات ورؤون المكاتب أن يتساهل المذكور ويقولون إلى هذا الأساس فيقولون كن في صعب لكثة ضعورة هذا الكتاب فيقولون بعشرة في آلام يقولون لا نحن نوع في 20 أساس يريدون المالك أن يتقصوا من أموال الزكاة فَلَتْ أَرْضَمُوا عَشْكِ الثَّيْكِ لِلَا قَوْمَ مِنْ هَذَا الْمَحْفُولُ نعم رحمه الله ورحمه الله يعني الأمر ليس سهلاً عند أهل العلم الذين يقدرون الفتاوى نعم. فقد يقتلق بالشيخ أو الإنسان يستمه إلى شيء لكن يمتلع من الكتبه خشية أن يترطب على هذا القول القيضة وفي المقابل مثلاً الشيخ يفتي بتحريم المقاب لأني من قاب ورد السن في حديث الصحين إذا حرمت المرأة فلا تنطق بل تلبس القفازين. شيخ تبي تحل. أيضا منع وسد لهذا التسامح الذي حطر عند كثير من النساء. فأصبح المرأة الآن لا تظهر العينين فقط لقاء النظر. أصبح الطرق العينين وما حول العينين وأصبح كتجمل في العينين فقد يكون الإنسان يعني عنده شيء لكن يمتنع من الفتيه به خشية أن يترطب على ذلك وهذا البول عليه البخاري رحمه الله تعالى يعني باب لكتاب العلم وهو صارت بعض الاختيار مخافة أن تدرك عقول أن أن تدرك عقول أن الإنسان ممكن يأخذ بعض الاختيار أحيانا مخافة أن تدرك عقول أن صاحبها في أشد منه ونكون يعني يعني لفتنا ناشير الشيخ فاتورة حريم النقاب لكن يمكن وضع يقال النقاب هذا جائز وفش وواجب في الشرعي مصطلح الواجب النقاب على النساء و. أن المرأة تنتقل ولا تغطي الوجه كاملا كل هذا يعني إجازه في الشرع ونقول إذا توفعت المرأة حرارا عليه فنقول توسع الحرار والزيادة دي حرار لكن لو كانت المرأة الآن مثلا إمرأة يعني ضعيفة النظر لو غطت حطت البيشة كاملة ما تبصر ما تنهر يا دوبة فقل المرأة دي انتقل حاجة انتقل المرأة اسمه ما يضغي عيني زي الأخوات زمان من زي دلوقتي الخوات زمان ما شاء الله كانش الكامل كان شيء يعني هذا ما كان بكر عند نخوات اول ما يعني الكلام في, في العصر القريب ها لكن كانت تيجي تعمل ازاي تيجي على الاشاره اللي فوق ده او اللي فوق تحط مثلا فيه ورق او اي حاجه عشان يبقى قوي وينزل كده يبقى ينزل هتغطي العينين وتشد البيشه اللي تحت الى الى لحد العين فتخسر هي ولا يبصرها أحد هي تبص وتبقى شايفه هي ماشيه ازاي ولكن اللي بيبص ما بيشوفش انا بيشوف الغطاء كده يعني بالضبط كده ده انتوا كنتوا شايفين لكن انا شايف الان لكن دلوقتي طبعا بقى في ايه توسع فيقابل الملئ الذي توسع الذي يقابل تحريم النقاط طيب كذلك يا يكون بالفعل زي في المناسك ويقول بالقول والفعل زي بيان كيفيه الصلاه فانه كان بالقول قوله كما تحيش المسئ وفي صلاته ويكون بالفعل آه آه كما في حديث سعد الصحيحين لما صلى النبي عليه الصلاه عامل نمره يؤدي نقف الى الظاهر والمبنى